بَرَاءَتُكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاكْتُمْ إِلَى الَّذِينَ عَادَتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللهِ وَأَنَّ اللهَ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آتَيْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا فَاتِم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم, وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن وانتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره, فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد الله وعند رسوله الا الذين الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم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 فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلِيَّ دَمِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ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 الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهم وهم باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذِيبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم وَلَمْ يتخدُ مِ دُون الل وَلا رَسول وَلَ المُؤمننينَ وَليجَ والله خَبير بِماَا تَعملون مَا كانَ للِمُشكين أَ يعمرُر مَسعددَ الله شعدين شدين على أَفُسين بالِالكُفْر وَلائكَ حَبطَت ععملونك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 الذين امنوا وهجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه اعظم درجه عند الله والائكهم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب الكفر على الايمان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 وَأَموال نِقَتَ رَفْتُمُهَا وَمَسكِنُ تَرضَوونهَا أَحَبَّ إلَكُمْ أَحَبَّ إلَكُم مِن اللهَّ وَرَسُولِي وَدِهادِم فيِي سَبِيلي فَتَرََّّسُ فَتَرََّسُوا حتىَ يَأتَ اللهَّهُ بِأَمْرِ واللَّ لَا يَهدِقَوومَفَاسِقِين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 ثَُّ أَزَل اللهَّهُ سَكينَةَ عَ رَسُول وَعَلَ الْ المُمِّنين وَأَزَ جُنُودَ لممْ تَرَوهَا وَعَدذَّبََّذينهَ كَفَروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرين ثَُّ يتُوبُ اللهَّ مِم بَعْدِ ذَلِكَ على مََّ شَ والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا الحرام بعد اميم هذا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 ولا يدينون ديننا الحق من الذين من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفْكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ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 يظهر على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون النَّاسِ ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والَّذينَ يَكْنِزُونَ اللهَّه بَ وَالْفَِّّةَ وَلَا يُم فِقُونهَا وَلَا يُم فِقُونهَا فيِي سَبين اللَّهِ فَبَشّرُم فَبَشّرُم بعَذابٍ أَلم يَوْمَ يُحمَا عَلَا ف نَ لِجََّمَ فَتُكوابِهَا فَتُكوابِهَا جِبَاهُم وَجُنُوبُم وَظُورُم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم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 انما الناس يزياده في الكفر يضل بالذين كفروا يحلون وعاما يحلون وعاما ويحرمون وعاما ليواطئوا ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 إللاا تَصُوا فَقَدَنَ صَرَهُ الله إِللاا تَصُروا فَقَدََ صَرهُ اللهَّ إِذْ أَخَْجَهُ الذيينَ كَفَروا إْ أَخَْجَهُ الذيينَ كَفَروا ثَانيَةَّ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِي لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ وأيده, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا واللَّهُ عَزيِيزٌ حَكِيم إِم فِرُخِفَ فَوَثِ قَالَوا وَجَهِدُ وَجَهِدُ بِأَموَالِكُمْ وَأَفُوسِكُمْ فِي سَبلَِّ ذَالِكُمْ خَيرُ لَكُمْ إنِن كُ تُمْ تَعلَمُون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون فَتَاللهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا أَن يُجَاهِدُوا والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريب مترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن ولكن كره الله ام بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم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 أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قبل وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 قل أنفقوا طوعا أو كرا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم, إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وَلَا يأتون الصلاة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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا أَوْ مدخلا لولوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فإن أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا, وقالوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ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 لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ أَفْعَان طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين مِن قبلكم كانوا أشد من قم قوه واكثر اموالا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقيم فاستمتعوا بخلاقيم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَائِقٍ وَخُضْتُمْ كَمَا خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ آمَنُوا حُ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا وَلَكِنْ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 اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنات تجري من تحتها الانهار تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم وماواهم يَحْلِفُونَ وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وهموا, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا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 لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا, وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إ يَْمئًاقَوونهُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعددُ بِمَا أَخْلَفُ اللهَّه مَا وَعددُ وَ بِمَا كانَوا يَكذِبون أَلَمْ يعْلَمُ أَن اللَّه يَعْلَُ صَِّهُم وَنَجواهُم أَلَم يَعْلَمُ أَن اللهَّه يَعلَمُ سرَِّهُم وَنَجوَهُم وَأَن اللهَّه عَمُ الغيوب الذيينَ يَلمِزونَ المُطَّووعين مِن المُؤمنِنينَ في الصَّدقاتِ والَّذين والَّذينَ لا يجدونَ إِللاا جدَم فَيَسْخَرونَ منِنم فََسْخَرونَ مِنمْ سَخِرَ اللههُ مِنم وَلَهُم أَذااب أَليم.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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نار جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا قلنا رجننا ما اشد حرا لو كانوا يفقهون فل يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا واللي يبكو كثيرا جزاء جزاء بما كانوا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 فَقْعُدْ مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ على أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ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 وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا جاهدوا باموالهم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ, فينبئكم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فََحِفُونَ بِلههِ لَكُمْ إذم قَلَبتُم إلَم للتُعَرِضُوا عَم فَعرِضُ عَنّم إنِهُمْ بِِجَسُ وَمَأوُم جََّم وَمَأوهُم جََّمجَزَأَم بِمَا كانَوا بِمَا كانَوا يَسبُون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 والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السوء والله سميع عليم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 سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ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 سَنَحْوُلُكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُونْ لَا تَعْلَمُونَ نَحْنُ نَعْلَمُ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عذاب عظيم وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا قَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ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 وَآخَرونَ مُرجونَ لِأَمْر الله إَّا يُعَّبُم وَإِماا يتوب عَلَم واللَّهُ عَليم حَكِيم والَّذينَ التَّخَذُوا مَسْجدًا ذِرَارَو وَكُفْرَ وَتَفرْيقًا بَينَ المُؤمنين وَتَفرْريقًا بَينَ المُؤمنِنينَ وَإِرسَادَ لِمَن حَارَبَ اللهه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 بيرجال يحبون ان يتطهروا الله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهار على شفا جرف نهار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 ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أَ يَْتَوفرِ للِمُشْكينَ وَلَ كانَانوا وَلَو كانَانوا أُل قُربَ مِنْ بَعْدَ بِن بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَم أنهُم أَصحابُجحيِيم وَمَا كانَان استتغفَارُ إبَهِيمَ لِأَب إلا إِللاا عَمَّ وَعدةِ َلََّا تَبَيْيَنَ لَ أنَّعَدول للِلَّهِ تَبَررَّأ مِن إِ إبرهِيمَ لَأَوْأَهُ حَليم وَمَا كانَ اللَّ لُضِلَّ قَوْمَم دَعْدَئذاَا داومْ حتىَ يُبَيينَ لَمْ حتى يُبَيينَ لَم ماَا يَاتَّقُون إِ اللهَّ بِكُلِّ شيءَي عليم.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 حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَن لَّمَّا الْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْكُم مَّتَابَعَ عَلَيْهِمْ لَيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاراب ومن حولهم من الاراب ان ولا يرغبون بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلًا الا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إِللاا كُتِبَ لَهمم لِيَجزَومُ اللههُ أَحسَن مَا كانوا يَععمللون وَماَا كانَ المُؤمنِنونَ لِيَ فُِكَفَّ قَلَل نَفَرَ مِن كلُلّ فِرقَة مِنُ طائِفَةُ اللَتَفَقَّوا لَيتَفَقَّهُ فِي الدّين وَلذِرُ قَوْمَهُ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 مرَّة او مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم نظر بعض بعض هل يراكم هل يراكم من احد ثم صرف طرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه عزيز علي عليكم ان عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم